لآن, لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م و ا ل س ي ن ن آ م و ل ل ع م ل و ا ا ل ص ا ل لا نكلف ح ا ت ن ف س إ ل ا و س ع ي ه اسماء أولئك الله ج ن م ف ي ه ا خ ا ل ح و ن ى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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه أورثتموها, اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب النار ان قد وجدنا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 ا موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه و ن اسماء الله الحسنى م ع ك م و م كنتم ا ت س ت ك ب ر و ن أ ه ؤ ل ا ء ا ل ذ ي ن أقسمتم ل ا ي ن ا للعلوم ه ا ل ا س ل ا أخوف ع ل ي ك م و ل الله ا ل ح ز ن و ن ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب الجنه أن أفيضوا, علينا ان افيضوا علينا من الماء أ و مما رزقكم الله ونادى أ ص ح ا ب النار أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أن أفيضوا, علينا من الماء ان افيضوا علينا من الماء او من ما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا فاليوم ننساهم, فاليوم, ننساهم فاليوم, ننساهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد جئناهم, ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم, فصلناه على علم هدى, ورحمة هدى ورحمه لقوم يؤمنون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 أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون